الوزن الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب والنوع الثالث المقصور هو الاسم المعرب الذي في اخره ألف وازمه كالفتى والعصا تقول جاء الفتى ورايت الفتى ومررت بالفتى فتكون الالف ساكنه على كل حال وتقدر فيها الحركات الثلاث لتعذر تحركها ومن محاسن بعض الفضلاء أنه كتب من مدينة قرس إلى الشيخ العلامة بهاء الدين محمد ابن النقاس الحلبي رحمه الله يتشوق إليه ويشكو له المشيلة فقال سلم على المولى البهائي وصف له شوق اليه وانني مملوكه ابدا يحرقني اليه تشوقه جسم به مسطوره مملوكه لكن حلت لبعده فكانني الف وليس بممكن تحريكه وأن الذي تقدر فيه الحركتان فنوعان أحدهما ما تقدر فيه الضمة والكسرة فقط وتظهر فيه الفتحة وهو المنقوش وهي الاسم المعرض الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو القاضي والداعي تقول جاء القاضي ومرت بالقاضي بالسكون ورأيت القاضي بالتحريك وإنما قدرت الضمة والكسرة من استشقال وإنما ظهرت الفتحة من خفة قال الله تعالى فليبعي ما ديه أجيب داعي الله وإن خفت الميالية كلا إذا بلغت التراكي والتراكي جمع قرقوه بفتح التاء وهي العظم الذي بين صغره النحر والعاتق والنوع ما تقدر فيه الضمه والفتحه وهو الفعل المعتل بالالف تقول هو يخشى ولن نخشى فإذا جاء الجذب ظهر بحذف الاخر فقلت لم يخشى قال الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا وأما الذي تقدر فيه حركة واحدة فهو شيئان الفعل المعتل بنياء تودعو والفعل المعتل بنياء كرم فهذا تقدر فيهما الضمه فقط للاستثقال تقول هو يدعو وهو يرمي فتكون علامه رفعهما ضمه مقدره ويظهر فيهما شيئان احدهما النصب بالفتحه وذلك لخفته نحن لم يدعويا ولم يرميا قال الله تعالى لم ندعو من دونه إله لم يؤتيهم الله خيرا لنحيي به بردة ميتة ونستله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الميتة لم تغنوا عنهم أموالهم، الثاني الجزم بحذف الاخر نحو لم يدعو ولم يرمي قال الله تعالى ولا تقص ما ليس لك به علم ولا تبه الفساد في الأرض ولا تمش في الأرض مرحا وانتصاب مرحا على الحال أي ذا مرح وقل مرحا تكسر الرأس ثم قلت باب البناء ضد الاعراب والمدنب اما ان يضطرب فيه السكون وهو المضارع المتصل بنون الاناث نحو يتربصنا ويربعن او الماضي المتصل بضمير رفع متحرك فضربت وضربنا أو الشكون أو نائبه وهو الأمر نحو ضرب وضرب وضرب وضرب وغز وخش واقول وأقول قد مضى أن الاعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة وذكرت هنا لأن البناء ضد الإعراض فكأنني قلت ليس البناء أثرا يجلبه العامل في آخر الكلمة وذلك تلكسرة في هؤلاء فإن العامل لم يجلبها بدليل وجودها مع جميع العيام والبناء لجوم آخر الكلمة حالة واحدة لفظا أو تقديرا وذلك كلجوم هؤلاء للكسرة ومنذ القدمة وأين للفتحة ولما فرقت من تفسيره شرعت في تقسيمه تقسيما غريبا لم أسبق إليه وذلك أنني جعلت المبني على تسعه اقسام الاول المبني على السكون وقدمته لأنه الاصل والثاني المبني على السكون او نائبه المذكور في الباب السابق وفنيت به لأنه شديد بالسكون في الخفة والثالث المبني على الفتح وقدمته على المبني على الكسر لأنه أخف منه والرابع المبني على الفتح أو نائبه المذكور في الباب السابق والخامس المبني على الكسر وقدمته على المبني على الضم لأنه أخف منه والسادس المبني على الكسر أي نائبه المذكور في الباب السابق والسابع المبني على الضم والثامن المبني على الضم أي نائبه والتاسع ما ليس له قاعدة مستقره بل منه ما يبنى على السكون وما يبنى على الفتح وما يبنى على الكسر وما يبنى على الضم وسأشرحها مفصلة ان شاء الله تعالى شرحا نزيل عنها خفائها الباب الأول ما لزل البناء على السكون وهو نوعان أحدهما المضارع المتصل من يوم كقوله تعالى والمطلقات وتربصنا والوالدات يربعنا فيتربصنا ويربعنا فعلان مضارعان في, في موضع رفع لخلوهما من الماصد والجازم ولكنهما لما اتصلا بنوم النسوة بنيا على السكون وهذان الفعلان خبريان لفظا قلبيان معنا ومثلهما يرحمك الله وشائدة العدول بهما عن صيغه الامر التوكيد والاشعار بانهما تديران بان يتلقيا بالمصارعه فكانهما امتثلنا فهما مخبر عنهما بموجودين الثاني الماضي المتصل بضمير رفع متحرك نحو ضربت وضربت وضربت وضربنا زيدا والأصل فيه ضرب بالفتح فاتصل الفعل ضد المرفوع المتحرك وهو التاء في المثل الثلاثه الأول لأنها فاعل ونا في المشال الرابع وهما متحركان وأعلم بذلك أن تاء متحركة والحرف المتصل بالفعل من نا وهو الن متحرك فلذلك بنيت الامثله على السكون واحترزت بتقييد الضمير بالرفع من ضمير النصب فانه يتصل بالفعل ولا يغيره عن على الفتح الذي هو الأصل فيه نحو ضربك زيد وضربنا زيد وبتقيبه بالمتحرك من الضمير المرفوع الساكن نحو ضرب وضرب فإنه لا يقتضي سكون الفعل أيضا بل يبقى آخر الفعل فيه قبل الألف مفتوحة ويضم قبل الواو كما مثلنا وأما نحو اشتروا الضلاله بالهدى ونحو دعوا هنالك ثبورا فالاصل اشتروا بياء مضمومة قبل الضمير الساكن ودعوا بياءين أولاهما مضمومة قبل الضمير الساكن ثم تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما فقل بدا ألفين ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين ومعما دعوا هنالك صدورا قالوا يا صدوراه اي يا هلاكاه الباب الثاني ما لزم البناء على السكون أو نائبه وهو نوع واحد وهو فعل الأمر وذلك لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه فيبنى على السكون في نحو اضرب وعلى حذف النور في نحو اضرب وضرب وضرب وضرب وعلى حذف حرف, حرف العلة في نحو اغزو وخش وارمي ومن غريب ما يفقى أن بعض من يتعاطى اقراء النحو ببلدنا هذا سمع قول بعض المعربين في قوله عز وجل فقول له قولا لينا. ان قول مبني على حذف النوم فانكر ذلك عليه وهو قول مشهور بين الطلبه فخفاؤه على من يتصدى للاقراء غريب والفعل في الايه الكريمه عاطفه لقولا على الذهبى من قوله تعالى اذهبا الى فرعون إنه طه وكل منهما فعل أمر وفاعل وهما مبنيان على حذف النون، وله جار ومجرور متعلق بقوله. وسمى ابن مالك هاجد اللام لام التبليغ ومثله وكل عباد يقول التي هي أحسن. كل المؤمنون يغضوا من ابصارهم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله وقولا مفعول مطلق ولن من صفة له أي قولا مطلطفا فيه ولا تغلظا عليه والقول الليل قد جاء مفسرا في قوله تعالى فقل هل لك إلا زكى تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى ثم قلت أي الفتح وهو سبعة الماضي المجرد قضرب وضربك وضربا والمضارع الذي باشرته نون التوكيد نحو لا ينبذن لا يشجنن ولا من بخلاف نحو لا لا ين ولا يصد مك وما ركب من الأعداد والظروف والأحوال والاعلام نحو أحد عشر ونحو هو يأتينا صباح مساء وبعض القوم يسقط بين بين ونحو هو جاري بيت بيت اي ملاصقه ونحو معلمتك في لغيه والزمن المبهم المضاف الجمله وإعرابه مرضيح قبل الفعل المبني نحو على حين عاتبت المشيب على الصدى على حين استصبين كل حليم وراجح قبل غيره نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وعلى حين التواصل غير دام والمبهم المضافي ندمي النحو ومن شزي يومههم ومما دون ذلك لقد تقطع بينكم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ويجوز أعرابه وأقول الباب الثالث من المبنيات ما لزم البناء على الفتح وهو سبعة أنواع النوع الاول الماضي المجرد مما تقدم ذكره وهو الضمير المرفوع المتحرك نحو ضرب ودحرج واستخرج وضرب وضربك وضربه وأما نحو رمى وعفى فاصله رمى وعفى فلما تحركت الياء والياء وانفتح ما قبلهما قلبت ا فسكون آخرهما والفتحة عارض والفتحه مقدره في الالف ولهذا إذا قدر سكون الآخر رجعت الياء والواو فقيل رميت وعفوت كما سياتي والنوع السابق المضارع الذي باشرته نون التوكيد كقوله تعالى لا ينبدن في الحطمة واحترزت باشتراط المباشرة من نحو قوله تعالى لا في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون فإن الفعل في ذلك مغرب وإن أكد بالنور لأنه قد فصل بينهما بالوال التي هي ضمور الفاعل وهي ملفوظ بها في قوله تعالى لكن و في قوله تعالى لا تسمعنا اذ الاصل لا تسمعوننا نون الرفع استثقالا لاجتماع الامثال فالتقى ساكنان الواو والنون المدغمه فحذفت الواو لامتقاء الساكنين والنوع الثالث ما ركب تركيب المسج من الأعداد وهو الأحد عشرة والإحدى عشرة إلى التسعة عشرة والتسع عشرة يقول جاءني أحد عشرة ورأيت أحد عشرة ومررت بأحد عشرة ببناء الجزئين على الفتح وكذلك القول في الباقي الا اثنا عشرة واثنتي عشرة فإن الجزء الاول منهما معرض اعراب مثنى بالالف رفعا وبالياء جرا ونصلا والنوع الرابع ما تركيب المسج من الظروف زمانيه كانت او مكاني. مثال ما ركب من ظروف الزمان قولك فلان يأتينا صباح مساء والأصل صباحا ومساء أي في كل صباح ومساء فحبث العاطف وركب الظرفان قصدا للتخفيف تركيب خمسة عشرة قال الشاعر ومن لا يصرف الياشين عنه صباح مساء وبروه ولو اضفت فقل صباح مساء مجاز اي صباحا ذا مساء فلذلك اضفته اليه لما بينهما من المناسبه وان كان الصباح والمساء لا يجتمعان ونظيره في الاضافه قوله لم يلبسوا الا عشيه او ضحاها فأضيف الدحى إلى العشية. وقيل الأصل أو ضحى يومها ثم حذف المضاف ولا حاجة إلى هذا وتقوم فلان يأتينا يوم يوم أي يوما يوم فيوما، أي كل يوم قال الشاعر آكل الرزق يوم يوم فأجمل طلبا يبغي القيامة زادا ومثال ما ركب من ظروف المكان قولك سُهِلَت الهمزة بين بين وأصله بين وبين حرف حركتها فحذف ما ادوث إليه بين الأولى وبين الثانية وحبس العاطف وركب الظرفان وقال الشاعر نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين بين والأصل بين هؤلاء وبين هؤلاء فأزيلت الإضافة وركب الإسمان تركيب خمسة عشرة وهذان الظرفان اللذان صار ظرفا واحدا في موضع نصب على الحال إذ المراد وبعض القوم يسقط وسطا والحقيقة ما يجب على الإنسان أن يحمله من الأهل والعشيره يقال رجل حامل الحقيقة أي أنه شهم لا يضام. والنوع الخامس ما ركب تركيب خمسة عشر من الأحوال يقولون فلان جاري بيت بيت وأصله بيت لبيته أي ملاصقة فحدث الجار وهو اللام وركب لسمان وحامل الحال ما في قوله جاري من معنى الفعل فانه في معنى مجاور وجوزوا أن يكون الجار المقدر إلى وأن لا يقدر جار أصلا بل فاء العطف وقالت العرب أيضا تساقطوا اخول اخول أي متفرقين وهو بالخاء المعجمه قال الشاعر يصف ثورا يطعن الكلاب بقرنه يساقط عنه روقه بارياتها سقاط شرار القيم اخول اخول وفي الحديث كان يتخولنا بالموعظه أي يتعهدنا بها شيئا فشيئا مخافه السامه علينا قال ابو علي هو من قولين تساقطوا اخول اخول اي شيئا بعد شيء وكان الاصمعي يرويه يتخوننا بالنوم ويقول معناه يتعهدنا فان قلت ما الفرق بين هذا النوع والبيت الذي أنشطه في النوع الذي قبله فإنك زعمت ثم أن بين بين فيه حال قلت معنى قولي هناك أنه متعلق باستقرار المحذوف وذلك المحذوف هو الحال لا أنه نفسه حال بخلاف هذا النوع فإن المركب نفسه حال لأنه ليس بظرف بخلاف بين بين فإنه ظرف وإذا أخرجت شيئا من هذه الظروف والأحوال عن الظرفية والحاليه تعينت الإضافة وامتنع التركيب. تقول هذه همزة بين بين مخفوض الأول غير منون والثاني منون ومثل فلان ياتينا كل صباح مساء قال ولولا يوم يوم ما أردنا جزائك والقرود لها جزاء وهذا يفهم من كلامي في المقدمة فإني قلت وما ركب من الظروف والاحوال فعلم أن البناء المذكورة مقيد بوجود الظرفية والحالية وأنها متى فقدت وجب الرجوع إلى الإعراب وإنما قدمت الظروف على الأحوال لأن ذلك في الظروف أكثر وقوعا فكان أولى بالتقدير فإن قلت قد وقع التركيب المذكور فيما ليس بظرف ولا حال كقولهم وقع في حيص بيص أي في شدة يعصر التخلص منها قلت هو شاذ فلذلك لم أتعرض لذكره في هذا المختصر ولم يقع في التنزيل تركيب الأحوال ولا تركيب الظروف وإنما وقع فيه تركيب الأعداد نحو إني رأيت أحد عشر كوكبا، فانفجرت من مسنة عشرة عينه عليها تسعة عشر أي على سقر تسعة عشر ملكا يحفظون أمرها وقيل صنفا وقيل صف من الملائكة وقولا تسعة عشر جمع عشرين مثل ايمن في جمع يمين وعلى هذا فكسعة مرفوع وأعشر مخفوض بالإضافة منوم ومجيء هذا التركيب في الأحوال قليل بالنسبة إلى مجيئه في الظروف والنوع السادس الزمن المبهم المضاف لجملة وأعني بالمبهم ما لم يدل على وقت بعينه، وذلك نحو الحين والوقت والساعة والزمان فهذا النوع من أسماء الزمان تجوز إضافته إلى الجملة يوجوز لك فيه حينئذ الإعراب والبناء على الفتح ثم طارة يكون البناء أرجح من الإعراب وطارة العكس فالأول إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني كقوله على حين عاتت المشيب على الصدى وقلت ألما أصح والشيب يازع مر على حين بالخفض على الإعراب وعلى حين بالفك على البناء وهو الأرجح لكي مضافا إلى مبني وهو عاتبته والثاني إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها معرب أو جملة اسمية فالأول كقوله تعالى هذا يوم ونفع الصادقين صدقهم فيوم مضاف إلى ينفع وهو فعل مضارع والفعل المضارع معرب كما تقدم فكان الأرجح في المضاف الأعراب، فلذلك قرأ السبعة كلهم إلا نافعا برفع اليوم على الاعراب لأنه خبر المبتدا وقرأ نافع وحده بفتح اليوم على البناء، والبصريون يمنعون في ذلك البناء ويقدرون الفتحة إعرابا مثلها في صمت يوم الخميس. والتزموا لأجل ذلك أن تكون الإشارة ليست لليوم وإلا لزم كيم الشيء ظرفا لنفسي والثاني كقول الشاعر تذكر ما تذكر من سلينا على حين التواصل غير داني ري بفتح الحين على البناء والقصر أرجح على الاعراب ولا يجيز البصريون غيره النوع السابع المبهم المضاف لنبنيه سواء كان زمانا أو غيره ومراد بالمبهم ما لا يتضح معناه الا بما يضاف اليه كمثل ودون وبين ونحوهن مما هو شديد الابهام فهذا النوع إذا أضيف إلى مبني جاز أن يكتسب من بنائه كما تكتسب النكره المضافه إلى معرفه من تعرفها قال الله تعالى ومن خزي يوم يقرأ على وجهين بفتح اليوم على البناء لكونه مبهما مضافا الى مبني وهو اذ وبجره على الاعراب وقال الله تعالى ومنا دون ذلك منا جار ومجرور خبر مقدم ودون مبتدا مؤخر وبني على الفتح الإبهامي وإضافته إلى مبني وهو اسم الإشارة ولو جاءت القراءة برفع دونه لكان ذلك جائزا كما قال الآخر ألم ترى أني حميت حقيقتي وباشرت حد الموت والموت دونها الرواية دونها بالرفع انتهى الوجه الأول